إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم. أشهد أن لا إله إلا الله. محاضرة الأسبوع. فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر.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 دع إلى الله وعمل صالحا وعمل صالح وقال إنني من المسلمين هل يبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خير محاضرة الأسبوع محاضرة الأسبوع من إعداد وتنفيذ أحمد ابن سليمان الرسي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 ألقاها فضيلة الشيخ سعد ابن عتيق العتيق مدير مكتبي الإرشاد والتوجيه بإسكان كلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني بالرياض والتي وقيمت في جامع خادم الحرمين الشريفين بالمعذر والتي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعذر وأم الحمام استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه ببيان عظم وشدة جريمة الغيبة فيقول فضيلته انها الغيبه ذكرك اخاك بما يكره هذا التصوير تصوير قراني ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتمه كأني ببعض الأحبة يتساءل مجرم يفطر أو يتغدى أو يتعشى على لحوم بشر لقد رأيت الكره في وجوهكم لأن الخالق جل وعلا عندما صور هذه الجريمة البشعة قال فكرهتموه أي إنسان معاشر الأحباب يتلذذ بأكلي؟ بشر مثله حيا كان أو ميتا وتامل قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا والبشاعة تزداد يوم أن يكون لا حول له ولا قوة يقطع في دره ويلوكها لأن الذي يذكر المسلم في حال غيبته كمن يأكل لحم الميت فإن الإنسان الحي يدفع عن نفسه ولن تستطيع الوصول إليه إلا بعد أن يموت أو يذب عن نفسه لذا معاشر الأحباب حديثنا عن هذه الجريمة البشعة الدموية التي للأسف بات بعض المسلمين هي فاكهة مجلسه وهي طعام مجلسه وهي ضيافته يقدم للناس ليس لحوم بهيمة الانعام انما يقدم لهم في مجلسه وعلى اريكته وعلى متكئه يقدم لهم لحوما بشريه قد تكون لحوم اناس عفيفين ولربما يكونون علماء وقد يكونون اخيار بل لا يصح ان تاكل لحم المسلم ولو كان فاسق لان بدل الغيبه النصيحه أحبابنا نتكلم عن ذكر العيب في ظهر الغيب هو تعريف عرفه بعض الأئمة قال الغيبة هو ذكر عيب أخيك في الغيب وهذه معاشر الأحباب لا يجيدها إلا الجبناء لأن الجبان هو الذي يذكر عيب إخوانه في ظهورهم أما المؤمن فإنه إذا أقبل عليه إخوانه هش لهم وبش واذا غابوا حفظ عوراتهم وحفظ اعراضهم وذب عنهم فان وجد بهم خله سدها وتبع هذا الاخ وهمس في اذنه اني احبك في الله ثم بعد ذلك نصحه فالمؤمنون نصحه والمنافقون غششه احبابنا وقفه مع تعريف الغيبه وتلاحظ أن الغيبة نسبة إلى الغياب وإلى الغيب أي أن هذا الذي يفري في لحوم الناس ويشري ذكر عيوبهم في ظهورهم وقد يقول قائل يا شيخ والله ما ذكرت في أخي إلا ما كان فيه لم أكذب إنما الذي ذكرت فيه فهو فيه قلت كاذب وهو كاذب بخيل وهو بخيل قصير وهو قصير سمين فهو سمين معجب برايه وهو معجب برايه ما كذبت نقول وهنا تكون جريمه وكبيره لانك ذكرته وانت صادق ولكن ليس في وجهه انما في ظهره جريمه كبرى ما كذبت اسمع حبيبنا عليه الصلاه والسلام عندما ذكر له يوما أحد أصحابه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل يعني عاجز إذا ما قربت له الأكل ما يأكل وإذا ما شددت على رحله لا يركب قال الحبيب اغتبتموه وهم صادقون قالوا يا رسول الله إنما حدثنا بما فيه ما كذبنا؟ قال حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه يعني وانت صادق ولذلك عندما قال أتدرون ما الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره استغرب الصحابة قالوا أرأيت يا رسول الله إن كان فيه ما نقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهت والبهتان اكبر انواع الفرى واكبر انواع الافك واعظم انواع الكذب احبابنا ان بعض المسلمين في حياته وضع نفسه جهاز اشعه يصور قلوب الناس فيحكم على نياتهم ووضعهم على مشاجب النقد والجرح يعدل هذا ويقوم هذا ويقدح ذاك ولو أنه استغل بنفسه لوجد فيها من العيوب والله ما لا يجد وقتاً وفراغاً أن يذكر غيره لذلك كان معاشر الأحباب سلف هذه الأمة يحذرون, يحذرون من الغيبة بل يجعلون المغتاب في أعلى ذر الفسق والفسق ليس في درجات إنما هو في الدركات ولذلك يقول الحسن البصري والله للغيبة أسرع في دين الرجل من الأكلة في الجسد رأيتم الغرغرين؟ اليست الغرغرين الآكلة والجذام إذا بدأ في رجل إنسان يقول الأطباء إما أن نقطع الجزء المصاب وإلا سرى في بدنك يقول الحسن البصري والله يمين الامام لا تكفر ان الغيبه والقدح في الناس وتعليقهم على المشاجب تعديلا وتجريحا انها اسرع اي في اكل حسنات العبد اكثر من سرعه الاكله في بدنه ومن المصيبه ان بعض المسلمين احبتي يصلي المصيبه انه يصلي لا المصيبة أنه يصلي ولا يؤجر على صلاته ويصوم وليس له أجر صيامه ويحج ولا يرفع حجه ويتصدق ولا يظله صدقته ما مصيبته؟ كريم أي كرم كل طاعاته ليست له أتدري من هي له؟ إنها لمن اغتابهم تقي ولكن من كرمه وهو كرم شيطاني انه كلما صلى وقع تحت صلاته عنا لفلان ابن فلان وعنا لفلان ابن فلان فهو له أربعين سنه يصلي وليس له في رصيدي حسناته ركعه ولا طواف ولا سعي ولا صدقه ولا قيام ليل لماذا لان من عدل الله ان هذا المغتاب انه إذا لاك الناس بلسانه وغل قلبه على بغضهم لأن المغتاب مبغض أن الله يعذبه ويعاقبه بأن ينقل أرصدة الحسنات إلى من اغتاب، ولذلك ورد في الحديث الحسن عندما يبعث يوم القيامة عباد الرحمن على الصعيد فيرى البعض اعمالا ما عملها ما عملتها قيل هذا بمغتابك الناس وأنت لا تشعر فاطمئن يا من يأكل الناس لحمك اطمئن فإن أعمالهم إنما تهدى إليك ولربما دخلت الجنه لا بعملك إنما بأرسدة أولئك الذين لاكوا عرضك وسلخوا جلدك واقتاتوا على دمائك أولئك المغفلين المساكين الذين يعبدون الله ولكن لينقذ غيرهم من النار ولذلك يروى ان الحسن البصري قيل له ان رجلا يغتابك ماذا يفعل احدنا لو نقل له من نمام ان فلانا يغتابك والنميم والغيبه اختين شقيقتين ولذلك اتاه احد المغتابين النمامين القتاتين قال يا امام ان رجلا في المسجد يغتابك قال أوفعل؟ أذاك ما من شرح صدره يظن أن الإمام سيخرج يبطش به إنما الإمام أخذ قفة سلة وانطلق إلى السوق وملأها من الرطب والفواكه وانطلق إلى ذاك المغتاب وطرق الباب عليه ودفعها له فقال إني علمت أنك أهديتني من حسناتك ووالله لا استطيع ان اكافئك بالحسنات مثلها ولكن بالرطب والفاكهه واذا عدت لغيبتنا عدنا لك بالهديه يريد ان يؤدبه وصدق الامام لذلك احبابنا نحن امام جريمه بشعه يظلم الانسان فيها نفسه الانسان لو رايت انسان يضرب نفسه ويلكمها ماذا تقول تقول اللهم عافه لا عقل له مجنون قاعد يصفق نفسه يعطي نفسه من الضرب ماذا تقول لو رايت انسان به الاكزيما الالتهاب والطفح الجلدي ويهرش بدنه ودماء تسيل اما ترحم لحاله المغتاب كذاك الذي يلطم نفسه ويهرش بدنه ولذلك عقوبته يوم القيامه الحبيب عندما عرج به الى السماء قال لما عرج بي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس اعوذ بالله الاظفار بدلت جمرا ونحاسا نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم حديث صحيح لذلك فضيحتهم يوم أن عادوا أنفسهم على وجه الأرض أن, تكو أن يكونوا من المفضوحين على وجه العرض العرض يوم أن يسلط الله أظفارهم نحاس فيقطعون نياط عروقهم ويقطعون أبشارهم علامة على أن أولئك أعداء لمن؟ لأنفسهم مجتمع الإسلام مجتمع الأخوة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه المغتاب عدو للأمة لأنه لا يحب ستر عورات المؤمنين إنما يحب كشف عوراتهم لو رأيت رجل نائم وانكشفت عورته المغلظه أو انحسر توبه عن فخذه والفخذ عورة ما موقف المسلم المار على هذا الذي كشفت عورته؟ أما المغتاب فهو يجمع الناس على عورة أخيه من أراد أن ينظر إلى عورة فلان ابن فلان فإنها قد كشفت فيجمع الناس عليها كالذباب أما المؤمن ماذا يصنع؟ يستره ولو كان هذا الأخ لا يعلم عن انكشاف عورته يستره يذب عنه يفرح بستر إخوانه ولذلك ورد في الحديث أن من ذب عن أخيه بالغيب كف الله عن وجهه النار يوم القيامه الله اكبر مجتمع المسلمين مجتمع التواصي مجتمع التراحم مجتمع ستر العورات مجتمع الكف عن المؤمنين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده اذن معاشر الاحباب الغيبه ان تذكر مساوئ الانسان في غيبته وهي فيه وهي فيه لأن مما يلبس على بعض الناس أنه يقول ما ذكرته إلا خيرا ما كذبت نقول تأمل أن عائشة تقول رضي الله عنها في الحديث الصحيح أنها غارت يوما رضي الله عنها من أمنا صفية وأقرب نساء الحبيب إلى قلبه عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها وصلى وسلم على زوجها فقالت وقد خرج لصفيه حسبك يا رسول الله من صفية أنها كذا أي قصيرة وهي رضي الله عنها كانت قصيرة ما كذبت هل الحبيب قال غيرت نساء ومزح ضرائر خلها تمشي الحبيب التفت لأنها كبيرة ومعصية وذنب وحوب قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته كلمة لو أدخلت في البحر الأحمر انقلب أسود كلمة ما كذبت لكنها ذكرتها في الغيب بعيب وهي صادقة ولذلك ننادي ونقول لإخواننا الذين مساكين يصلون لغيرهم ويحجون لغيرهم ويصومون لغيرهم نقول معاشر الاخوه إن جريمة الغيبة جريمة أهل الصدق أهل الصدق ما كذبوا لكن صدقهم لا يهدي إلى البر إنما يهدي إلى الفسوق ويهدي إلى الكبيرة من كبائر الذنوب أحبابنا تصوروا إنسان يدعوك إلى العشاء هذه الليلة فلما دخلت بيته بالغ في اكرامك وكنتما انتما او معكما ثالث فلما دخلت صاله الطعام اذا بلحم كثير يكفي للثلاثين والأربعين ولكن اللحم لم تره عينك مصليا لونه متغير طعمته فالطعم متغير فلما سالته عن هذا اهو صيد قال بل هو لحم بفلان واحد من جيراننا اشتهيناه فذبحناه وطبخناه فناكله الله يحييك سموا حياكم الله على قل الكلافة اتاكل والله لا تاكل والله لا تاكل يا مجرم اول كلمه اتقتله طيب يا اخوان كم جلسنا في مجلس قبل ان ناكل من لحوم بهيمه الانعام ودخلنا متلذذين قبل ان ناكل ذاك اللحم الطيب في المجلس ومع القهوة ومع فناجيلها وأصوات تلامسها مع بعض إذا نحن قد أكلنا مسلما ومسلمين وين بفلان لا يهمك راحت صلاة العشاء الله يحسن عزاك وبفلان قال كابر الراسة بعد أن زاد ماله وبفلان والله يا أخي طاح من عيني الله أكبر يا عينك ميزان أمة محمد هالعين الخائنه الخائنة هل أنت؟ بعثت لتقيس الناس عداله وجرحا وبعد, وبعد ان يشبعوا من لحوم البشر يدخلوا لياكلوا لحما طيبا لذلك احبابنا هناك مشهيات ومقبلات تجعل الانسان يلغ في عرض اخيه ولذلك كان الواجب ان يذب الحبيب عندما قالوا انه لا يطعم حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل قال لقد اغتبتموه أسكتهم ما كذبوا ولذلك نحتاج في مجالسنا إلى مؤمنين يذبون عن عورات الناس ويسترون عوراتهم لا أن تقول لي ما ذكرناه إلا بحق أقول ولو كان بحق فإنها الغيبة بل بعض أهل العلم عد من التسبيح والتهليل والاستغفار غيبة كيف؟ قال بعضهم إذا قيل فلان ونعم قال الحم أقول اذكر الله قل لا إله إلا الله ما معناها؟ هل هو يطلب منه الذكر؟ يسكته حتى لا يمدح هذا الأخ قال أقول فلان ما نقول فيه إلا أستغفر الله ونتوب إليه الله أكبر ايها التقي وأنتش نقول فيك نقول فيك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وكل هذا ليس ذكرا إنما يذكره من باب الاستنقاص وأذكر مرة أحد كبار السن وتجاوز السبعين وكنا نتحدث عن أن بعض المسلمين شابت لحيته ونفدت ارصدته أعوذ بالله له لأنه يفري بلسانه في المؤمنين فحزن على أعمال كالجبال كان يعملها واذا به من المفلسين فجلس في مجلس بعد الصلاة ولا زال متأثر فلما دخل على المجلس اذاهم مع القيل لهم مسلم يسلخونه سلخا غير شرعي فقال يا أبو يا ناس اتركوا عنكم أبو عبد الله أبو عبد الله ما فيه خير وبس أراد أن ينكر المنكر فوقع في منكر ووقع في كبيرة أخرى فنزع منه الخير كله لذلك الشيطان احبابي الشيطان يشهي ويجعل اللحم لذيذ البشري الآن إذا وصف أحبابي تصوروا واسمحوا لي فالمحاضرة بعنوان اكلت لحوم البشر ولازم أن يستشهد قليلا لأنه وصف قرآني لو أعطي أحدنا مئة مليون دولار مئة مليون دولار يعني ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي على أن يتعشى هذه الليلة والقابلة من ثلاجة الموتى في مستشفى الرياض المركزي تفتح درج جثة متعفنة تأكل حتى تشبع وغدا تتغدى وبعدها تتعشى وتستلمها والله ان هذه الوجوه تغيرت ولا تلامون المنظر بشع واحد مدعوس وآكله وبشر يا أخي لو كان الذي تطلب مني أن آكله ميتت بهيمة أنعام ما اكلها تيس فارق الحياه حتى في انفه ما ناكل تيس ميت غصب عن نفسه حتى يكون مذكى ولذلك عمر بن العاص رضي الله عنه عندما مر يوما من الايام مر ومعه بعض اصحابه على بغل ميت فقال لبعض اصحابه لا ياكل احدكم من هذا حتى يملا بطنه خير له من ان ياكل لحم رجل مسلم صدق والله هل ياكل احد لا ياكل اذا لا بد ان نستبشع هذه الصوره ونحن نجد بعض الناس يبدا فلان قف كيف القذات في عين غيرك شوهدت وبك الجذوع تضيع والاخشاب قل له اذا فيه عيب فيني وفيك عيوب إذا كان فيها خطأ من الذي معاشر الأحباب ما أخطأ قط؟ من الذي منذ أن خلق سليم العرض سليم السيرة ما أخطأ قط؟ من الذي؟ ما يوجد على وجه الأرض أحد لذلك أخي الحبيب الله يعلم من عباده الخطأ فيحب منهم بعد الذنب ان يستغفروه ثم يسترهم ثم يعفو عنهم أنت يا أخي لماذا تشتغل كشاف العورات لماذا تكون كاشف العورات لهذه الامه وسنذكر الان بعض الناس متخصصين في كشف عورات العلماء والحكام والصالحين وبعضهم مسكين كما ذكرنا لا ياكل من لحم بهيمه الانعام شيء طعامه طعامه عياذا بالله اللحم البشري تصور تاجر أراد أن يفتح، أن, يأخ... أن يستخرج سجلا تجاريا في بضاعة لا منافس له فيها. ما هو السجل؟ ثلاجة. هنا تباع اللحوم البشرية، أحبابي هنا تباع اللحوم البشرية. أتتصورون أن احدا من الناس سيقف عليه؟ تتصورون أن أحد سيقف على هذه الثلاجة أم أن الناس سيستبشعون تجارته ويقذفونه بالفسق أحبابنا نحن إذن في هذه الليلة مع حاصد من حواصد الحسنات وذلك أن بعض عباد الله مفلس ليس على وجه الأرض أين إفلاسه؟ إذا نصبت الموازين وضرب الصراط على متن جهنم واتي بالاعمال للوزن وقف بعض عباد الله وهو قد كان مصلن متصدق صائم ولا حسنه له اتدرون من هو الذي سماه الحبيب المفلس اتدرون من المفلس الذي لا دينار له ولا متاع والمفلس هذه الايام معظم الموظفين قبل يوم خمس وعشرين مفلسين لكن المفلس الحقيقي من هو قال من ياتي بصلاه وصيام وصدقه أهذا مفلس يصلي ويتصدق ويصوم مفلس المفلس اللي ما يصلي الذي لا يتصدق الذي لا يصوم لا هذا مفلس من نوع خاص مفلس من نوع خاص حبيبنا هذا من الانواع التي كانوا يصلون لغيرهم اهل الكرم الذي لا يحمدون على كرمهم قال فياتي بصلاه وصيام وصدقه وياتي اسمع وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واخذ مال هذا ومن الشتيمه بل اقبحها بل من اشنعها ان تذكر اخاك بما يكره فياتي وياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطريحت عليه أعوذ بالله من الخذلان غير أن الحسنات تنفد سيعدب لبذنوب ما عملها خطايا ورزايا وكبائر ما اقترفها من أين؟ من ارصده اللي؟ اغتبتهم فنفد رصيدك قبل أن يوفوا أجورهم من أعمالك فيؤخذوا من ذنوبهم فتطرح على قفاه أعوذ بالله ممن هذا حاله لذا أحبابنا ما أجمل أن يعيش اللسان سجينا إلا في ذكر ربي ما أجمل الصمت إلا فيما يعني أن تتحدث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وإن أكبر ما جعل كثيراً من الأجور ترحل أن حديث كثير من المسلمين فيما لا يعنيهم تصور من الصباح إلى اليوم كم كلمة تكلمت؟ مئة السؤال كم تعطي كم كلمة مما تحدثت بها من الصباح إلى اليوم تعنيك وكم كلمة لا تعنيك؟ بعضنا معاشر الأحباب كل الكلمات لا تعني كلها لا تعنيه من الصباح إلى اليوم لا يعنيه من الحديث شيء ولذلك قال الحبيب وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم حبيبنا يقول أيضا من يضمن لي ما بين لحييه أو فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة كثير من المسلمين ضمنوا ما بين الفخذين ما زنى ما حل ازاره على حرام لكن لسانه يفري جعل نفسه ترمومتر لقياس صلاح الناس من اللي وكلك الله يعظم اجرك من الذي قال لك قص صلاح الناس انشغل بنفسك اخي الحبيب ولذلك من التابعين عليهم رضوان الله من يقول يا ابن ادم انك لن تصيب حقيقه الايمان وهذا هو الحسن البصري ايضا حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك وكل العيوب اللي ننكرها على الناس ترى عندنا منها كمية للتصدير ويوجد عندنا منها كثير لكن الشيطان إذا أراد أن يشغلك عن عيوبك فتح عينيك ستة على ستة في عيوب الناس انظر الشعر في عيني محمد وفي عينه جذعين ونخلتين يا أخي انشغل بعينك ناظر المرآت انظر فلان يا أخي عياذا بالله يكذب يا أخي كذبه أفضل من جريمة الغيبة اللي قاعد تفعل بها ولعل له مسوغ لا تعلمه افع انظر وانظر وانظر مسكين إذا كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان يحمل الناس على ظواهرهم ومع أن الله أخبره ببعض بواطنهم من المنافقين وكان الحبيب يعامل الناس على الظاهر فيأتي هذا يطلب الصدقة ومع أنه قوي متكسب يعطيه وينصحه لكن ما قال أنت كاذب ما دخل في صدور الناس بل أمر أصحابه أن لا يتحدث عنده عن أصحابه حتى يقول يأخرج لكم وأنا سليم الصدر بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام وينكر أن يتحدث أحد في غيبة أحد ما بالي وما بالك أيها الحبيب يقول يا ابن ادم انك لن تصيب حقيقه الايمان حتى لا تغتب الناس بعيب هو فيك وحتى تبدا باصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك فاذا انشغلت بذلك كان شغلك في هذا وفي خاصه نفسك من العبادات وكنت من احب العباد الى الله من كان يشغله ذنبه وخطأه عن أخطاء عباد الله أحبابنا حبيبنا حكم على ذاك المسكين الذي انشغل بعيوب الناس عن عيبه أن إيمانه ناقص اسمع يقول عليه الصلاة والسلام وهذا حديث عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تأمل هذا الحديث فارتفعت ريح منتنة ريح عفنه مصدرها اين اهي جثث تعفنت او بهائم ماتت حتم انفها او حتف انفها فارتفعت روائحها وما اقبح روائح المتعفن من اللحوم نعم هي لحوم منتنه لكن ما هي قال ارتفعت ريح منتنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما, هذه الريح؟ أتدرون ما هذه الريح هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين حديث صحيح أعوذ بالله صور الله ريحهم وقبح حديثهم بلحم تعفن حتى أنتا ثم اذى المدينة وأهلها بل قيل له يوم أن امرأتين وكانتا صائمتين كانوا يلوكون لحوم المؤمنات فدعاهما وقال لهما قيئا أخرجا ما في الجوف فقاءتا فماذا أخرج الله من أجوافهم من قيئهم فقاءوا لحما عبيطا وقيحا صور الله كلامهم لحم بشر أنتن في أجوافهم وهذا والله حقيقة أولئك المساكين حبيبنا ليحذر أولئك الذين جعلوا أنفسهم حكاماً على تصرفات الناس قال في الحديث حديث أبي برزة قال يا معشر من آمن بلسانه انظر دقة الوصف النبوي لأن بعض الناس ظاهره الصلاح ظاهره التقى مستقيم لو تعطيه تفاحة وقد سرقت عف عنها لو تعطيه مليون كله فقد سرقته قال اعوذ بالله ان يقع في جوفي ريالا حراما يعف عن اكل تفاحه تمره لكن لحوم البشر في جوفه تختلط وتعترج يقول الحبيب حتى ينبه أولئك المساكين الذين اقواتهم في مجالسهم وطعامهم وفاكهتهم لحوم عباد الله يقول يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه اعوذ بالله اذا ظاهرها الصلاح ليس مستقيما على الحقيقه نعم هذا ليس الاستقامه الحقه الذي يصلح برانيه وقد افسد جوانيه ليس كامل الايمان الحبيب يقول له ان ايمانه بلسانه وماذا ينفع ان يتحدث الانسان عن الايمان والجنه والخير وفضائل الاعمال واذا اتكا على اريكته ابتدى يلوك لحوم الناس اي استقامه اي تدين اي ايمان اي علم وانت يا مؤمن تتحدث عن الناس تستبيح لحومهم بدعوى الغيره على حرمات الله كذبت الغير على حرمات الله أن تنصح لأخيك أن تذهب لأخيك وتناصحه أن ترسل له من يناصحه أن ترسل له الرسائل أن تدعو له في ظهر الغيب أن تفرح بإصابته وتكره إذا أخطأ هذا دليل الإيمان أما إذا أقبل وانت قاعد تحش فيه في المجلس التفت على أصحابه قال استروا ما واجهته بعد ما خربها وش يسترون؟ أنت قد فضحت نفسك وكشفت رصيدك ووقعت في عرض اخيك حبيبنا يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم اسمع فانه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته أعوذ بالله حديث حسن الذي شغله الشاغل يقدح في الناس ان طلع شيخ على قناة تكلم ان قالوا افلام باع واشترى وكسب تكلم طلع له امير تكلم رجل هيئة حشة امام اغتابه ابن عم بينه وبينه شحناء علقه وهذه بضاعته اما علمه فقد اكتنز من العلم والعجيب ان بعضهم يحش في الناس ويأكل لحوم الناس ويغتاب الناس وخلفه مكتبه من خمسة آلاف كتاب ليتك كنت جاهلا وسليم المسلمون من لسانك ويدك إن هذا هو العلم الذي يوصل إلى الخشية أن يبعد الإنسان أن يخاف من أن يرتع في اعراض الناس لأنه ولذلك تشاهدون على مر الأيام والماء السالفة والماضية أن الذي يتفنن في الحديث عن عورات الناس لا يثبت على الهداية ولا على الاستقامة ولا على التدين انتكاسة أولئك ظاهرة ونزع بركة علمهم ظاهر ونزول قدرهم من قلوب الناس ظاهر فسبحان الله ينشر الله القبول لاناس تفننوا في الذب عن أعراض الناس وألسنتهم تصوم عن عورات الناس وإذا تحدث أحد عندهم في عورة مسلم قال له اتق الله إن كان به عورة فبي عورات وإن كان له عيب فبي وبك من العيوب وقال أحد الصالحين لما رأى رجل قد استضافه وابتدأ يأكل قال يأكل لحم مسلم قال أجائع أنت قال لا قال إن كنت جائع قدمنا الطعام مبكرا قال والله لست بجائع قال تفضل وابتدى يعلق مسلم آخر قال إذن والله إنك جائع قال لا يا شيخ لست بجائع ما الذي أتى بالجوع قال الست تقتات لحوم بشر الآن انتظر قليل وأطعمك من الطعام الطيب كان يريد أن ينكر عليه وما أجمل أن نقولها لمن يريدون أن يسرقوا أجورنا وبعض الناس يسرق أجر طاعاتك وتشاركه شؤم جريمته لا أنك تحدثت معه بلسانك لا شاركته بأذنك كم مرة نجلس في مجالس ويتكلم عن صالحين وطالحين غيبة غيبة ونحن نتبسم للمغتاب فتكون تبسماتنا مقبلات ومشهيات وفاتحات شهية لهذا المجرم فنقول فلان ما في خير وتقول أنت سبحان الله والله ما دريت وليس به من الخير قدر أنم له وتبتسم ثم تمد شفتيك مستنكرا. وذاك الرجل يقول لا خذ امور ما علمتها عنه ويمشي وهذا المسلم المغفل قد فتح اذنيه وهز راسه وشارك المجرم في جريمته ارايت لو ترى إنسان قيد انسان واتى بسكين لينحره وانت قادر على ان تدفعه عن اخيك وما دفعته الا تكون شريكا له في الجريمه يا اخوان لو واحد بيقتل واحد من اصحابك وأنت قادر أن تمسك يد صاحب الغدر والسكين قادر أن تدفعه عن قتل أخيك وتركته ما دفعته حتى قتله ونحره ألا تكون شريكا له؟ بلى ولذلك إن بعضنا شارك المجرمين من أكلة لحوم البشر بأذنه يوم أنهز رأسه ومد شفتيه وهز كتفيه وأظهر علامات التعجب والاستغراب ووضع الاستفهامات فانطلق المجرم يفري في عرض اخيه لذا اياك ان تكون اذنك إسفنجة تشفط القذى وتمتص القذى وتقبل ان احدا من الناس يقتل مسلما بين يديك وانت تنظر اليه ماذا افعل قلنا افعل فعلك اذا انكشفت عورته الا تسترها فاستر عوره اخيك رحمه بحسناتك أحبتنا الكرام لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق مدير مكتب الإرشاد والتوجيه بإسكان كلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني بالرياض بعنوان اكله لحوم البشر حيث وقف الشيخ في بداية هذه المحاضرة مع بيانه المقصود بالغيبة ومن يجيدها ثم وقف مع تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته من هذا الداء العضال وهو الغيبة وبعد احبتنا الكرام يواصل الشيخ سعد العتيق محاضرته ببيان أهم أسباب الغيبة فيقول فضيلته الغيبة ما أسبابها ذكر بعض أهل العلم للغيبة أسباب وانها احيانا تكون بسبب مرض في قلب انسان لكن قال الغيبه يبعثها اولا الحسد اذا قيل لك فلان اثنين يدرسون في مدرسه وحدها في الابتدائيه فلان ما تجاوز الثانيه متوسط ليلي وهذاك اخذ الدكتوراه غار قلبه فلان كنت اضربه وهو صغير طيب تستاهلها بعدين فلان والله كان غبيا طيب وبعدين فلان ما يا يم... سبحان الله الدنيا حظوظ ولا مو بكفو حسود ابتدى يخرج ما في قلبه بلسانه غيبه انظر باعثه الحسد لذلك المغتاب مغفل لما مسكين لما لانه يريد ان يبرد جمره الحسد بالحديث باللسان الحسد ياكل الحسنات والغيبه تنقل الاجر الى الغير ولذلك يكون الرصيد قد فني من بواعات الغي الغيبه ايضا شفاء الغل بينهم مشكله يريد ان يستنقصه يبدا يتحدث ما في خير حرامي سروق ياخذ الانتدابات سرق كذا يوم كذا ظلم كذا يريد ان يبرد غل قلبه وهل الجمر إذا وضع عليه حطب يبرد أم يزيد ضراما ويزداد نارا إذا الغيبة أحيانا لبعض الناس يبغى يبرد على قلبه في الغيبة وما يعلم أنها تزيد النيران توقدا من بواعثها أيضا الظن السيء الظن السيء فبعض الناس يظن في إخوانه سوء والله يقولون ولا ترى ما أدري يقولون أن فلان سافر والنهبام سو مغامرات غير بريئة أنا أبرأ إلى الله يا أخوان الله أكبر عقب ما خربت تبرأ إلى الله بعد ما اغتبته الآن تستغفر إنما هذا سوء ظن يا أيها الذين آمنوا لاحظ الآية اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا فجعلها مسلسل امراض وأورام وقيح فسيئ الظن يلوكوا وتأمل وتامل لو تسيء الظن بواحد والله انا شايف واحد في مكان مهم مضبوط شايفه مع شله مين مضبوطه انا ماني متاكد طيب دامك انت متاكد اذا انت متاكد لا يجوز لك ان تذكر الذي ذكرت فكيف وانت غير متاكد جريمتين سوء ظن وغيبه اما تتقي الله إذا من بواعتها سوء الظن وظن السيئ هو مرتع الشيطان فإن الشيطان يجعلك تحمل إخوانك على أسوأ المحامل والمسلم لماذا لا تبحث لأخيك عن عذر يقول أحد الائمه ابحث لأخيك عن مئة عذر فإن لم تجد فاتهم نفسك قال أنا لي ما فيني خير مئة عذر ولا لقيت لله وروي عن عمر أنه قال ابحث لأخيك عن سبعين عذرا فإن لم تجد فقل لعل له عذر لا أعلمه هذا سليم الصدر ايضا من بواعث الغيبه المجامله كما ذكرنا يجلس ويحشون في مؤمن على الطريقه الشيطانيه ويبتسم ويستحي بل انك مامور ان توقف المغتاب ولو كان والدك او والدتك باسلوب مؤدب من بواعث الغيبه ايضا تبرئه النفس ورمي الغير بعض الناس اذا راى مثلا في في في وظيفه قال يا أخي الناس ما يبكرون وموظفين الدائرة هذه لا يخلصون ويتأخرون ويغيبون الله أكبر يا أيها الصحابي الجليل التقي النقي وش معنى هذا؟ إنما هو غيبه جماعية بمعنى يعني أنا الذي ما قصنجي لول والعلمبات وأفتح المكيفات إنما هي تبرئة للنفس والعلماء يقولون من اغتاب أهل بلد أو جمع من الناس استحق أو استحق التعزير من ولي أمر المسلمين لو تقول أن أهل البلد الفلاني بخلاء أهل البلد الفلاني جهلاء كذبت فلا يجتمع مجتمع بشري كله على خلق واحد مطلقا وهذا من الغيبة وتصور لو تقول أن جمهورية كذا بلد كذا مملكة كذا كلهم كذا وكذا تصور إذا أتوا كلهم يوم القيامة يأخذون حسناتك كم عندك من حسنه الله يحسن عزاك في نفسك حتى يأخذ الأمة كلها منك مصيبة وبعضهم يقول كذا فيصف وصفا عاما فيأتي القضاة كلهم كذا وكذا مسكين والله يجونك القضاة يوم القيامة ثم بعد ذلك اذكر لي كم يبقى من حسنة من حسناتك وهكذا ومن بواعثها تحقير الناس فبعض الناس معاشر الاحباب يفرح اذا ما وجد نموذجا ورمزا يرفع ما يرتاح حتى يسقط الرموز كلها ما يطمع حتى يهلك الناس ويبقى في النهايه كانه هو الذي يصول في الحلبه منفردا ما علم ان الذي شجعه على ذلك هو شيطان احبابنا ومن اهم مباحث لحوم البشر ان بعض الناس لا يشتهي من اللحوم الا اشد اللحوم سمن زعافا ناقعا ما ياكل لحوم عوام من الناس مع ان لحوم عوام من الناس لا تحل لا ياكل الا لحوم العلماء والامراء وصفوه الامه من اهل الخير والدعوه والفضل اذا اتكا على اريكته وضع ميزانا فابتدا يعلق العلماء فلان لا يهمك فلان في الوعظ وسط وفي الفتوى متوسط اما فلان ففي الفتوى خير وقف يا بني وبعضهم جعل نفسه ميزان للجرح والتعديل لعلماء الامه الاصل انك اذا تحدثت تجريحا وتعديلا للعلماء انك تكون اعلا منهم وأتقى منهم وأفضل منهم لأن اللي يميز الناس منه يميزهم من كان بضاعته من بضاعتهم وهو منهم أما أنا وأنت فكيف نقيم العلماء ونعلق لهم المشاجب ولذلك معاشر الأحباب بعض المسلمين من عداوته لنفسه أن أعداءه يوم القيامة هم علماء أمة محمد يقول ابن عساكر في كلام يكتب بالذهب إن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في من انتهك أستارهم معلومة ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب نعم إذا كان نجوم السماء وهم العلماء أطناب الأرض وحمله ميرات الأمة الموقعين عن رب العالمين وهم الذين تغتابهم يقول مخطئين حتى لو أخطأ العالم فله أجر لانه يفتي بعلم أما أنا وأنت فإذا أخطأنا فلا ربما علينا وزر أما هو إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فأجر واحد أحبابنا بعد ذلك يسأل سائل هل الغيبة تباح احيانا نعم فيقول قائل إذا أنت تحدث ذكر العيب في الغيب إذا كبلتنا طيب أنا مظلوم اذهب للقاضي واسكت وابكي دمعا ولا انطق لا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم من المواطن التي يباح فيها الغيبه عند التظلم يوم ان تكون مظلوما يا قاضي انصفني اخذ مالي سفك دمي لا حرج عند التظلم من من ان تتحدث لكن لا تزد لا تكذب لا تزيد عما فعل ولذلك اياك وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الثاني من الامور التي يباح فيها الغيبه الاستعانه بالغير في تغيير المنكر في فلان يشرب الخمره ويخرج من بيته نريد ان نسلمه الى الهيئه انت لا بد تخبر عنه لكنك ما تخبر عنه استنقاصا إنما لتغيير منكر قائم، فهذا هدف شرعي ولا حرج في ذلك من الأمور التي يباح فيها ذكرك للعيب في الغيب الاستفتاء ان تستفتي امراه تقول أنا أعرفك مثلا وتستفتيني فتقول أبوي يضرب أمي أبوي بخيل أخي محمد يضرب أختي فلانة هذه غيبة هذه غيبة لكنك تستفتي في مقام الفتوى هل يحل لي كذا وكذا ولذلك هند عندما أتت تتحدث عن أبي سفيان قالت إنه رجل شحيح يا رسول الله شحيح بخيل وفي أكبر من كبيرة امرأة تقول عن زوجها بخيل هذه كبيرة لكنها هنا في مقام الاستفتاء تستفتي محمد صلى الله عليه وسلم ليست غيبة قال الحبيب خذي وولدك أو خذي من ماله وولدك بالمعروف وهذا مما يباح فيه الغيبة ومما يباح فيه الغيبة ايضا تحذير المسلمين من الشر فلو أن احدا اتى يسألك عن رجل يريد أن يصاهره خطب ابنته ويسأل عنه وانت تعرف أن في هذا الإنسان أن به عيب وأنه مجروح وأن به شر فلا حرج أن تصارح هذا الأخ فتقول لا أوصيك به فإنه قليل الذمه قليل الديانة أي عيب فيه فهذا ليس من الغيبة إنما, إنما هو من باب النصيحة للمسلمين هذا إذا سئلت عنه أما أن تنشر خبره ولم تسأل فهذا لا يجوز ويدخل في ذلك الذب عن أحاديث المصطفى تعديل الرواة وجرحهم فلان صدوق فلان كذوب فهذا يدخل في تحذير الأمة أيضاً من الذي يباح الغيبة فيه الذي اشتهر بإسم لا يعرف إلا به وهو يرضاه فلان أعمش وفلان اعرج وفلان أعمى ويعرف بذلك وهو بل إن بعض العوائل اسمها الآن أصلها عيب كان في أبيهم أو في جدهم فاشتهر فغلب الوصف عليهم فعرفوا به وتسموا به هذا ليس من الغيبه لكن انسان لا يعرف انه اعمش فتقول ذاك الاعمش ذاك الاحول ذاك هذا من الاستنقاص اما ما اشتهر به فلا حرج ناتي بعد ذلك الى كفاره الغيبه الغيبه كبيره وجريمه دمويه كما ذكرنا كفارتها اولا ان تكره هذا الامر من نفسك البعض يغتاب ويبرر لنفسه الغيبه لا يقف عند انه قد ارتكب كبيره بل يا خماس اخطينا نحن ما قلنا الا حقا فلا, يرضى فلا يتهم نفسه اكره هذا الامر من نفسك ثانيا عليك بالاستغفار والندم والعزم على الا تعود ثالثا ان تدعو لمن اغتبت ادعو له اللهم اغفر ذنبه اللهم استر عيبه بارك في ذريته توفه مسلما يا رب ألحقه بالصالحين أكثر من الدعاء له ثم أن تذكره بعد ذلك بخير عند من اغتبته عنده واذهب الى المجلس ويا اخوان تكلمنا في فلان ونعم بفلان أخطأنا عليه مهما كان فوالله إننا أجرمنا في حقه نعوذ بالله من ذاك المجلس نستغفر الله منه ففيه من الخير واذكره بما فيه من خير من دون زياده وكل انسان فيه صفحتين سوداء وبيضاء وكل واحد فيه خير وشر ان كانت الغيبه قد بلغته فاطرق بابه واتصل عليه واستسمح منه فمن كان عنده مظلمه كما قال الحبيب لاخيه مظلمه فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون الا الحسنات ثم من كفاراتها أن تحمل هم الذب عن المؤمنين يا أخي عبادة جليلة أن كل من انكشفت عورته أن تسترها فتكون بدل ما كنت تكشف العورات إذا أنت تسترها وتذب عن المؤمنين تذب عن المؤمنين معاشر الأحباب تأملوا في الربا وقد يقول قائل وما دخل الربا في الغيبة ما رأيكم في الربا؟ الربا اهونه مثل ان ينكح الرجل امه اعوذ بالله ومع ذلك اربى الربا واجرم من المرابي المجرم المحارب لله أعظمه ان تستطيل في عرض مسلم اعوذ بالله اذا كان الربا كبيره ودرهم منه كمثل ان ينكح الرجل امه انظر الشناعه والجريمه ومع ذلك اجرم منه الذي يتحدث عن اعراض المسلمين ويستطيل في اعراضهم نسال الله السلامه والعافيه احبابي مر الحبيب بقبرين يعذبان قال ما يعذبان في كبير اما احدهما فيعذب في البول هذه روايه اخرى عن الحديث الاخر يعذب في البول اما الاخر فيعذب في الغيبه حديث صحيح رواه الامام احمد من اسباب عذاب القبر الكلام عن المؤمنين في ظهورهم وانت صادق اعيد واكرر وانت صادق ذكرت ما فيه وانت صادق اعوذ بالله ممن هذا حاله. أحبابنا قبل أن أختم أقول ما أحوجنا معاشر الأحباب إلى غسيل القلوب وإلى أن نعود إلى الألسنة بعد غسيل القلوب فنطهرها فوالله إن حبس اللسان إذا كان أبو بكر يمسك لسانه ويقول هذا الذي اوردني الموارد إذا ماذا نقول في ألسنة؟ غرفت حسناتنا ورحلت بها الى ارصده اناس نكرههم اخي الحبيب تمام الايمان يوم ان تستر المؤمنين تمام الايمان يوم ان يكون قلبك ابيض من ثوبك تمام الايمان يوم ان يسلم المسلمون من لسانك ويدك تمام الايمان اخي الحبيب يوم ان ترد عن عرض اخيك فيرد الله عن وجهك ويكف النار يوم القيامه هذه جارحه من الجوارح كيف جرحت ايمان كثير من المسلمين الا فلنتواصى على ذكر المؤمنين بالخير في الغيب لا ذكرهم بالشر والثلب والعيب في ظهر الغيب فان المسلمين نصحه واصحاب محمد صلى الله وسلم وبارك عليه كان اكثر ما يحبسون السنتهم وصدق من وصف الصديق فقال ما فاق الصديق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه أسأل الله الواحد الأحد الفرض الصمد الذي جمعنا في بيت من بيوته في انتظار فريضة من فرائضه ان يجمعنا وإياكم معاشر الأحباب على أرائك الجنة متقابلين وان يحرم هذه الوجوه عن النار وان يغفر لكل من اغتبناه اللهم اغفر لكل من اغتبناه ولمن حسدناه ولمن ظلمناه اللهم انا نتوب اليك ونستغفرك اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب كل من استطلنا في اعراضهم نتوب اليك ونستغفرك ونسالك يا واحد يا احد يا فرد يا صمد ان تصوم هذه الالسن وان تطهر تلك القلوب من كل ما يشينها ويسرق ايمانها ويخدش حياءها وينقل اجورها الى غيرها كما أسأله في ختام هذا اللقاء ان يغفر لابائنا وامهاتنا وان يرحمهم كما ربونا صغارا اللهم جازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه والحمد لله رب العالمين استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان أكلة أكلت لحوم البشر والتي ألقاها فضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق مدير مكتب الإرشاد والتوجيه بإسكان كلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني بالرياض والتي وقيمت في جامع خادم الحرمين الشريفين بالمعذر التي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعذر وأم الحمام بالرياض عرض الشيخ في بداية محاضرته تعريف الغيبة مع بيان بعض صورها ثم وقف مع أهم أسبابها وبعض الحالات التي تباح فيها الغيبة وفي الختام بين لنا الشيخ سعد العتيق